مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان وَكَذَلِكَ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 قالوا رَبَّنَا أَمَتَّنَ اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ذَلِكٌ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتٌ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 غَلاَ فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَقَارُوا مُنَافِقًا فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ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 بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن فعليه كذبه وان صادقا بعض الذي يعدكم ان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 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَآبَنِ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّ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 ذَكَرٍ أَوُْ تَوَو وَمُؤمنِنون فَأُولائِكَ يَدْ خُلونجَّ فَأولائِكَ يَدْ خُلون الجَّ تَيوزَقُونَ فيِيهَا بِغيرِ حساب.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 إليه ليس له دعوة في وَلَا ولا في الآخرة وأنما ردنا, وأن ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار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 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب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 قالوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا بَلَأْ قالوا فَادِعُواْ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فِيهِ والنار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا أعلم له فان تثقون كذلك يقف كل الذين كانوا بايات الله يجحدون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 ہُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادِعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ اِنَّ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 مِن نطُفَة ثم منن على قنت ثم يخجكم طِفللا ثمُ للتبغ أَشدك ثمَُّ يخجكمم طفللا ثمُ لتبغ أَنشدك ثم للتق شخَ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 يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن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 سَمَث وَالْمُتَكَِّرين فَصْبِر إِ وَعدَ اللَّهِ حََّّ فَإَّا نُرِيًاكَ بَعضَ الذي نَعيدُم أَونَتَوفيَّكَ فَإِلَن يعر جَعون وَلَ قَد أَرْسَ النَّ رُسُلَم مِ من قَبَلِكَ منهم مِن قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقُصْصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ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 وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ